قولوا فانظر ايها ازكى عند من نعمه احسن ده اي أطيب طعاما قيل ارخص طعاما وقيل احل مكسبا واحسن ده قال يا اقوام ابن عباس احل واطهر ذبيحه فانهم كانوا يذبحون للطواغيت ف قال بعضهم لبعض أو قال بعضهم للآخرين فلينظر أيها أزكى طعاما أي ينظر ما يذبح لله سبحانه وتعالى وأطيب طعاما وأحل مكسبا ينظره ويأتي به وينتبه مما ليس كذلك مما يذبح للطاغين لا يأتي به لنا فلا يحل لنا أكله الناس أصحاب ورع وأصحاب دين حتى ذلك البعث مباشرة لا الدين معهم ويصاحبهم والورع كذلك أيضاً والتوحيد الذي هو مصدر كل خير وما هي أي في قوله فلينظر أيها أزكاه وعند من ما هي أي في قوله فلينظر أيها أزكاه ويصدع أن تكون موصولة الذي هو أزكى وحذف صدر السلح فلينظر الذي هو أزكى وهكذا يصدع أن تكون موصولة فلينظر أيها أزكى الصدر أن تكون استفهامية والموصولة أيضاً جيد فلينظر أيها الذي هو أزكى على حذف صدر السلح ويصرح من غير حد لأنه لا يحتاج للصدر هنا الجملة الفعلية أولا اسم تفضيل يحتاج للصدر فعل أزكى لا يحتاج صدر الصلة الذي هو أزكى أما إذا كان فعل فلا يحتاج لحد قولوا فليأتكم برزق منه ما هي منه هذه من أي بدلية فإن يأتكم برزق بدل هذه النقود يأتي برزق محلها يشتري بها ويأتي برزق بدل هذه النقود فهذه من البدل ومن من معانيها البدل كما في هذه الآية برزق بدل ذلك المال فمنه يعود على النقود المتقدمة التي هي الفضة بورقكم هذه قولوا ليتلطف نعم أحسنت يدقق النظر حتى لا يعرف أحد بنا أين نحن فينظر وينتبه فلا يشعر به أحد أننا موجودون في المكان الفلاني فيدقق النظر حتى لا نعرف وقيل وليتلطف أي لا يقبن يشتري طعاماً جيداً وينتبه لا يقبن في البيع والأول هو الأقرب ويؤيده ما بعده ولا يشعرن بكم أحداً إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم هذا هو الأولى يدقق النظر حتى لا نعرف والقول الثاني كما سمعته وليتلطف أي لا يقبن في البيع والشراء لا يقبل لكن الايه ما بعدها يدل على, على المقصود وان يتلطف بمعنى يدقق النظر وينتبه لا نعرف ونكشف وينتبه لنا ويعرف مكاننا ونؤذى هذا هو الصواب في قوله وان قال رحمه الله نزلنا مع الايات قوله تعالى وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ كَمَا أَنَمْنَاهُمْ أي كما أنمناهم في الكهف كما أنمناهم في الكهف وحفظنا أجسادهم من البلا على طول الزمان فَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ مِنَ النَّهُمَةِ الَّتِي تُشْبِهُ الْمَوْتِ ليتساءلوا بينهم ليسأل بعضهم بعضا واللام فيه للعاقبة واللام العاقبة واللام الصيرورة بمعنى واحد هي التي لا يعلم المال التي سيصير إليه الأمر والتي لا يريد صاحبها ما بعدها كما في قول فالتقطه آل فرعون ليكون عدوا لهم ما أراد أن يكون عدوا ما بعدها غير مراد لصاحبها لما قبلها فهذه لام من العاقبة هو لم صيرورة اشترى دراجة لولده ليموت فمات الولد هو ما اشتراها ليموت لكن فعل حادثه مات هذه لام من عاقبة واشتراها ليرتاح الولد ويستريح ويستعملها فيما يصرح لكن مات بسبب هذا الشراء هذه لام من عاقبة ما بعدها غير مراد لصاحبها وما قبلها غير مرادنا اشترى دراجة ليموت بنوا للخراب هاي اللذي هو لدوا للموت وابنوا للخراب للموت. ما ولدوا للموت ولدوا يتنعموا لكن صيرورة والعاقبة الموت إذن ينتبه الشخص وابنوا للخراب ما بنوا للخراب بنوا ليرتاح ويسكنوا لكن العاقبة والصيرورة خراب الدنيا كلها ذاهبة وزائلة لدوا للموت وابنوا للخراب كلام جميل هذا عن العرب وأظنه يرفع حديث كما مر معنا في الزهد المبارك ولا يثبت لكنها مقولة صحيحة لدول الموت وابنول الخراب هذه اللام للصيرورة ولام العاقبة يكون ما بعدها غير مراد لصاحبها أو لما قبلها بخلاف اللام التعليل فما بعدها مراد سافرت لطلب العلم هذا سفر لأجل هذا الغرض طلب العلم فما بعدها مراد لي وأما الأولى فهو غير مراد فيكون مقصوده شيئاً أو مقصوده شيئا ويختلف عليه الأمر خلاف ما يريد هو الذي يقع اشترى دراجاً ليموت هذه لا منصيرورة ولا منعاقبة وهنا يقول ابن عطية هذه لا منعاقبة كما تقدم في علة هذا الأمر الذي لأن البعث قال ليس للتساؤل ما بعثوا لتساؤلوا بعثوا لأمور أخرى والصحيح أنها للعاقبة وذكر التساؤل علة لا ينافي غيره لا ينفي غير التساؤل من العلل قال رحمه الله واللام فيه لاو العاقبة لأنهم لم يبعثوا للسؤال وهذا كما سمعت أيضاً اختيار بن عطية رحمه الله قال قونه قال غائن منهم وهو رئيسهم مكسل يا اخي هذا الاسم ده مكسل مينيا اسم وريب نعم قال رئيسهم هو مكسل مينا كم لبثم مكسل مينا يمليخه وغين دانكم ناس دبيانوس كلها اسماء اعجميه وهذا منها وقال رئيسه مكسل والأسماء العجمية كما يقول بعض أهل اللغة فلا يشترط ولا يجب أن ينطقها الشخص على ما هي عليه يتوسع فيها ما لا يتوسع في غيرها لأنها صعبة النطب فيتوسع العرب في نطبها ولا يشترط نطبها على ما هي عليه فربما يصعب هذا مكسلمينة صعب النطب قليل وهكذا ما تقدم الأسماء وهو رئيسهم مكسلمينة كم نبثهم في نومكم وذلك أنهم استنكروا طول نومهم ويقال إنه إنهم راعهم ما فاتهم من الصلاة فقالوا ذلك هذا ليس بعيد في حق هؤلاء الصلحة أنهم يخافون فقالوا مثل هذا لفوات الطاعة فوات العبادة ويرتاعون لفوات الطاعة أما المتأخرون وكثير من الناس حالهم كما سمعت في قول الله فخلف من بعدهم مخلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيه لا يت... يروعهم صلاة لغير صلاة فوت من الطاعات والعبادة الأمر سهل قزا متكع على تلك التكية غير مبال بحي على الصلاة حي على الفلاح ما هو مبال بشيء من هذا وهؤلاء راعهم خوفهم قوات الطاعة قوات الصلاة فقاموا وتساءلوا كم نبثهم هذا على القول الثاني ولا شك أن الصالح يروعه فوات الطاعة ويخاف من ذلك ويحسن لفوات الطاعة ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجدوا ما أحملكم عليه تولوا وعينهم تفيضوا من الدمع حزنا أن يجدوا ما ينفقون رجعوا يبكون ما ذهب الجهاد تخله عن الجهاد ما مع رسول الله رواحل يحملهم عليها اعتذر لهم ورجعوا فات الطاع عظيم يبكون لا إله إلا الله ما أعظم أولئك الرجال الله قال رحمه الله إنهم راعهم ما فاتهم من الصلاة فقالوا ذلك قوله تعالى قالوا لبثنا يوما وذلك أنهم دخلوا الكهف غدوة فقالوا حين انتبهوا عشية لبثنا يوما ثم نظروا قد بقيت من من الشمس بقية فقالوا أو بعض يوم أي انتقلوا ولا مانع ان تكون هنا أو للإضراب أي بل بعض يوم لما رأوا الحال خلاف ما ظنوا انتقلوا إلى صوابهم فتكون هنا أو للإضراب وليست للشك بل هي إضرابية، انتقال من خطأ إلى صواب وهذا انتقال تصحيح لخطأ متقدم وهناك انتقال ليس لأجل هذا المعنى وإنما انتقال من شيء إلى شيء آخر من خبر إلى خبر آخر من غير إبطال الأول فالإضراب إما إبطالي وإما انتقالي فقط إما إبطالي لما تقدم وإما انتقالي مع إقرار ما تقدم لا إبطاله أو لا إبطاله هذا وهذا الإضراب قسمان نوعان انتقالي وإبطالي وهنا إضراب إبطالي قالوا نبثنا يوما ثم رأوا أن الشمس نزلت بقيه منه أو بعض يوم بل بعض يوم فأرسلناه إلى مئة ألف أو يزيدون بل يزيدون على المئة ألف فأو في العرب تأتي للإضراب كما نص بعض النحاة وذكر ذلك ابنه الشام في المغني وهنا لا مانع أن تكون للإضراب لأن السياق على ما ذخر من التفسير يدل على المقصود أو بعض يوم بل بعض يوم انتقلوا إلى الصهار وهذا إضراب من أي نواع أو بعض يوم إبطالي انتقالي إبطالي وهناك انتقالي مع تقرير ما تقدم قال رحمه الله فقالوا أو بعض يوم فلما نظروا إلى طول شعورهم وأظفارهم علموا أنهم لبثوا أكثر من يوم قد تقدم أن هذا فيه نظر وأنهم ما نظروا إلى طول شعورهم ولا أظفارهم بل كانوا على هيئتهم المعلومة وخرجوا إلى الناس ورآهم الناس على هيئتهم ولم يستغربوا شيئا من شعورهم ولا من أظفارهم وإنما استغربوا العملة فقط التي بأيديهم والنقود التي بأيديهم عفى عليها الدهر وهي نقود لا تعرف عندهم هذا الذي استغربوه وما استغربوا طول شعور ولا كذلك أيضاً عظم أجرام ولا ما ذكر هنا رحمه الله تعالى من الأضفار هذا ما عليه دليل بل الدليل على خلافه قال فلما نظروا إلى طول شعورهم وأضفارهم علموا أنهم لبيثوا أكثر من يوم بل لما رأوا استغراب الناس هكذا أيضا ما ذكر علم ذلك قالوا ربكم أعلموا بما لبثهم وقيل إن رئيس مكسلمينة مكسلمينة لما سمع الاختلاف بينهم قال دعوا الاختلاف هذا نصيحة في محلها ربكم أعلموا بما لبثهم ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين فالخلاف دمار لله الخلاف شر والأمة عانعا من الخلاف الآن دمر الأمة ودمر قواها صلط أعداءها عليها بسط علينا عن طريق المنافقين أهل الاختلاف وأهل الشقاق والعياذ بلا يبثون ويزرعون الخلاف في الناس بينهم عداوة لا يعلم بها إلا الله عداوة على مسوى الدول والمجتمعات والأفراد والأسر اللهم سلم سلم وهكذا هذه القوائف المنحرفة التي هي نحو 72 فرقة فهم فرقة وأصحى فرقة وبين الأمام الله به عليم كما قال البيحان دولة تدعي صداقة أخرى وهي والله ضدها في الحقيقة صداقات وهي أضداد في الحقيقة ما أظن الحياة إلا خداعة يجعل الدولة العدو صديقة إلى أن قال قد بنينا بأجنبي شقي يزرع الشر في الشعوب الشقيقة صدق الله أننا بنين بأجنبي شقي منافق أو كافر أصلي فالمنافق أجنبي عنه في الحقيقة وإن كان يظهر الإسلام وهو أجنبي وأي يوم أجنبي لكن وتلبس بزي الإسلام ففتك بالمسلمين أكثر من أعداء الواضحين فصدق البحان والله قد بنينا بأجنبيٍ شقيٍ يزرع الشر في الشُعوب الشقيقة بعد أن قال ما أظن الحياة إلا خداعً وذكر الدول لحال الدول دولة تدعي صداقة أخرى وهي والله ضدها في الحقيقة ما أظن الحياة إلا خداعً يجعل الدولة العدو وصديقة قد بنينا بأجنبيٍ شقيٍ يزرع الشر في الشعوب الشقيقة لو رجعنا إلى الصواب نعشنا في سلام وسالمتنا الخليقة فما أجمل هذه الأبيات والله لو رجعنا إلى الصواب إلى كتاب الله إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم نعشنا في سلام وسالمتنا الخليقة لكن ما رجعنا إلى رشدنا ولا رجعنا إلى مصدر خيرنا كتاب الله سنة رسول الله فحصل ما حصل من الصلاة ومن الدول الأجنبية التي تدخلت بيننا قال رحمه الله قال قائل منهم رئيسهم مكسلمينا كم لبثتم في نومكم وذلك انه استنكرتون نومهم ويقال انهم راعهم ما فاتهم من الصلاة فقالوا ذلك قالوا نبينا يوما وذلك انهم دخلوا كهف غدوه فقالوا حين انتبهوا عشيه لبثنا يوما ثم نظروا وما ثم نظروا وقد بقيت من الشمس بقيه ما هي نواه وقد ثم نظروا وقد بقيت من الشمس بقية فقالوا عند من نعم ما هو الحال أحسنت وهي واجبة إذا اقترنت الجملة بهذا يعني يؤتى قص بقد أجوبا بعدها إذا كانت الجملة ماضوية واقعة حالا يجب الإتيام بقد قبل واو الحال عند جمهور البصريين وخالف في ذلك الكوفيون لم يشترقوا الإتيام بقد ويجوز عندهم نظر وبقيت من الشمس بقية فقالوا والذي عليه جمهور البصريين أنه إذا وقعت الجملة ما ضوية حالية تقترم بقد بعد واو الحال وهناك ذلك المصنف من أصحاب النحو ويعرف النحو قال ثم نظروا وقد بقيت من الشمس بقية فقالوا أو بعض يوم ما هي أو على هذا القول على هذا التفسير للإضراب هذا الإضراب من أين نوع عن إبطالي لما تقدم فقالوا أو بعض يوم فلما نظروا إلى طول شعورهم وأضفارهم علموا أنهم نبيثوا أكثر من يوم قوله تعالى قالوا ربكم أعلموا بما نبتهم وقيل إن رئيسهم أن رئيسهم مكسلمين لما سمع الاختلاف بينهم قال دعوا الاختلاف ربكم أعلموا بما لابدتم أنتم ليس لكم عن في هذا فبعثوا أحدكم بورقكم هذه يعني يمليخا قرأ أبو عمر حمزة وأبو بكر بورقكم ساكنة الراء والباقون بكسرها والباقون بكسرها والقراءة التي عندنا ومعناهما واحد وهي الفضة مضروبة كانت أو غير مضروبة إلى المدينة قوله إلى المدينة هي طرطوس وكان اسمها في الجاهلية أفسوس فسموها في الإسلام طرطوس الله أعلم طرطوس أفسوس أسمى غريبة والله أنها غريبة اللهم لك الحمد على لغة العرب والله أنها نعم علينا ثقيلة ثقيلاً اللغة الأعجمية ثقيلة ومن أراد أن ينتقل للعرب يتعب تعب جدا أتعبته لغته ومن أراد لينتقل العرب إلى النغة العجمية بقيت له اللغة العربية ويتسل عليه اللغة العجمية وأما أعاجم إذا أرادوا الانتقال إلى النغة العربية وتعلم النغة العربية يتعبون جدا يحتاجون إلى سنين حتى تُسق الألسنتهم باللغة العربية ونحن نتكلم بها الله الحمد لا نتعب كثيرا وإن كان بعض الكلمات تتعبون لكن كثيرا لا نتعب أو كثيرا لا نتعب وهم يتعبون مساكين حتى على مستوى هذا ويسمح لي أهل المهرة بهذا الكلام على مستوى أصحاب المهرة إذا أغرقوا في اللهج المهدية يتعبون لما يتعبون في اللغة العربية يا بأ عدنال يتعبون جدا أقصص الشيباتهم وكبارهم الذين ما خالطوا الناس كثيرا يتعبون جدا في اللغة العربية فاللغة العربية نعمة من عرف اللغة العربية فليحمد الله قال قوله تعالى ينظر أيها أزكى طعاما أي أحل طعاما حتى لا يكون من غصب أو سبب حرام وقيل أمروه أن يطلب ذبيحة مؤمن ولا يكون من ذبيحة من يدبح لغير الله صحاب دين ما هو كل شيء نأكله جاءنا جاج من لبرازيل ولا من فرنسا ولا من شيء هات بسها رخيص ولو من أي جهة ولو بودي يدبحه أو عن ماني فاجر أو لا دين له يدبح هذا المهم الشرخيص فلا ولا قوة إلا بالله لا ورع ولا خوف من الله سبحانه وتعالى في الأكل والمطعم والملبس والمشرب إلا من وفقهم الله ممن أتاهم الله هذا الخير يتورعون على مستوى الدجاج هذا الذي هو فيه شبهة أقل الأحوال فلا يقربه ولا يريده فلينظر أيها اسكى طعام به ما نحب هذه الأطعمة أبداً التي هي مشبوهة سواء كانت على ما سمعت حرم حرمتها ظاهرة وهذا أبعد ما نكون عنه الله الحمد أو كانت من باب دعم ما يريبك ولا تجد السني يقرب مثل هذه الدبائح ولا يحبها أصلاً ولا نفس تميل إليها اللهم لك الحمد هذا خير يا أهل السنة هذا خير يا أهل الإسلام يا من من الله عليكم مثل هذا وإن كثير من الناس صاروا ما يتورعون مثل هذه الأشياء أكثر من يشتري يشتري الدجاج هذا المذبوح قد نص بعض أهل العلم أنه على غير الطريقة الإسلامية قال رحمه الله أي أحل طعاماً حتى لا يكون من غصب أو سبب حرام وقيل أمروها أن يطلب ذبيحة مؤمن ولا يكون من ذبيحة من يذبح لغير الله وكان فيهم مؤمنون يخفون إيمانهم وقال الضحاك أطيب طعاما قال مقاتل بن حيان أجود طعاما وقال عكر ما أكثر أصل الزكاة الزيادة وقيل أرخص طعاما هذه أقوال في قوله تعالى أطيب أزكى طعاما أقوال مختلفة وكلها قريبة من بعض وكلها صواب كلها صواب فيما يحتاج إليه الإنسان من الطعام الجيد أنه ينظر أزكى طعاما سواء قلنا أطير طعاما أجود طعاما أكثر إلى آخر ذلك أما الأول فواجب أنه يجتنبه وأنه لا يأتي بذبيحة فاجر يأكلها وليسمي عليها أما غير اليهود والنصراني فلا تؤكل ذبائحهم للمجوس للعلمانيين ولغيرهم الاشتراكيين لا تؤكل ذبائحهم وأما اليهود والنصارى تؤكل ذبائحهم برص كتاب الله إذا سموا عليها وذبحوها على الطريقة المعروفة الطريقة الإسلامية فيجوز أكلها وأما غيرهم ولو سمى من البوديين والاشتراكيين والعلمانيين والرافض أنجاس الأرجاس فلا تؤكل ذبائحهم والرافض مرق من الدين وكفروا وأولئك كفار أصليون حتى ولو سمى لا تأكل ذبيحته واليهود إذا سمى تؤكل ذبيحته وإذا ذبح على الطريقة الإسلامية ولم يجعلها لعزير ولا لغيره قال قولوا تعالى فليأتكم برزق منه أيقوت وطعام تأكلونه قوله وليتلطف أي وليترفق في الطريق وفي المدينة وليكن في ستر وكتمان هذا هو المعنى الصحيح والمعنى الآخر ما هو نعم لا يقبل في بيعه وليتلطف لا يؤمن وهذا لا يدل عليه السياق فإن المعنى يعرف باللحاق وبالسباق واللحاق قد دل على المعنى الأول ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم فلحاق الآية هي دل على المعنى قال رحمه الله قوله وليتلطف وليترفق في الطريق وفي المدينة وليكن في ستر وكتمان قوله ولا يشعرن ولا يعلمن بكم احد من الناس إلهنا سبحانه الله رب